في بطونه من بين فرث ودم لبن من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا وللقمح حسنا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 علي ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَذَتُوهُ وَرَزْقَكُمْ ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون